وأوحينا إلى أمّ موسى الأرض إليه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين